Ableoll extendani 다가 teia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 فبشراكم أيها السلفيين المتمسكين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآثار سلاتكم الصالح بشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار وكي ندرك عظم هذه الجنة وعظم نعيمها نبدأ في هذا اليوم سلسلة جديدة بعنوان عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها والقصد من هذه الخطط هو عين ما قصده إمام السنة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من تصنيفه لكتاب لكتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراق حيث قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه مبينا عن هذا القصد وكان جل المقصود منه أي من هذا الكتاب بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة <تصفيق> إنهم المستحقون للبشرة في الحياة الدنيا والآخرة وفي ونعم الله عليهم ظاهرة وباطنة هم أولياء الرسول وحزبه ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه نعم لا تأخذهم في نصرة سنتي في نصرة سنته ملامة اللوام ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد كائنا من كان نعم لقول أحد من الأنام والسنة أجل في صدورهم من أن يقدم عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تلاقدا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا فمن قدم عليها شيئا فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود هو عن طريق الرشادي عن طريق الرشادي مصدوط فهذا هو من هذه الخطر فبشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار لمن ثبت على هذا المنهج وأول ما نستهل به هذه السلسلة التي نسأل الله أن تكون نافعة مباركة أن نتحدث عن وجود الجنة يعني هل الجنة موجودة مخلوقة الآن أم لا هذا سؤال لم يكن مطروحا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من جاء بعدهم من التابعين إلا لما ظهر قرن أهل البدع فأثاروا هذه الشبهة معتمدين على أصولهم الفاسدة في تحكيم العقل على الغيب ف... فنقول عقيدة السلف الصالح قاطبة ومعن الجنة موجودة مخلوقة وليس كما قال أهل البدع إنها تخلق يوم القيامة وكما قال ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة من قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك في وجود الجنة وإثباته مستنبين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم لأنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبذت نابذت نابغة من القضرية أهلا نابغة من القضرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة هذا الكلام من القضرية والمعتزلة مربود بنصوص صريحة لا نجالة لتأويلها ولا لإنكارها من الكتاب يصل فمن آيات الكتاب التي تذل على وجود الجنة وأنها خلقت وإن كانت لم يكتمل خلقها كما يأتي إنما يظل يكتمل خلقها إلى أن تقوم الساعة ما قد قال الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت أعدت للمتقين فالجنة قد أعدت وإن, كان وإن كانت ما زالت في مزيد كما يأتي بيان هذا وقال الله عز وجل في بيان المعراج ولقد رآه نزلة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج جنة المأوى عند صدرة المنتهى ويأتي بيان هذا في الأحاديث التالية فمن أدلة السنة على وجود الجنة وأنها كائنة مخلوقة أولا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة الإسراء وفي قصة ليلة الإسراء من حديث أنس عن مالك ابن صعصع رضي الله عنهما وحديث طويل وموضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم رفعت لي صدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وإذا ورقها كأنه آذان الفيول وفي أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريلا فقال أما الباطنان نعم أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات أما الباطنان ففي الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ممرأة أصول هذه الأنهار التي نبعت من الجنة عند فضرة المنتهى فهذه الأمهار موجودة موجودة الآن ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رآ أصولها التي تنبع من الجنة وأيضا جاء في رواية قصة بالإسراء ولكن من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي فغشيتها ألوان لا أدري ما هي فقال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنادذ اللؤلؤ وإذا تربتها من المسك فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة المعراج ورأى تربتها ورأى ما فيها من النعيم فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا طربتها المسك وثالثا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن غمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلي وسلم قال إذا مات العبد عرد عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة فيرى العبد مقعده في الجنة إن كان من أهل الجنة وذا يدل على أن هذا المقعد مخلوق موجود لن يخلق يوم القيامة بلوم وجود ويراه العبد إذا نزل قبره بعد السؤال من الملكين ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وأخرج أيضا البخاري ومسلم هذا والدليل الرابع من حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع الميت في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعن عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقولوا أشهدوا أنه عبد الله ورسوله فيقولاني انظر هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجلد ان كان من اهل النار ان كان من اهل النار لم اجرى فقد ادله الله مقعدا له في الجنه لما امن من الرسول صلى الله عليه وسلم وخامسا اخرج ايضا البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف وموضع الشاهد منه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم كعكعت وفي رواية مسلم ثم كففت فقال صلى الله عليه وسلم رايت الجنه اه و صريح واضح ان وراء الجنه رايت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اصبته لا اكلت بقيت الدنيا ثم رايت النار فَلَمْ أَرَى مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَدْتُ أَفْضَعَ أَفْضَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ إلى آخر حديث وأخرج أيضا البخاري من حديث أثناء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أيضا في, في صلاة الكسوف ان انه صلى الله عليه واله وسلم قال دنت مني الجنه ولو اشتريت عليها نعم لا اخذت قطافا من قطافها ولو اشتريت عليها لا قطافا من قطافها ورايت النار فرات امراه قد حبست في هرة فقلت هذا قالت حبستها فلم حبستها حتى ماتت جوعا فما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيشي وفي رواية من خشاشي الأرض الأرض فأذئ حديث واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار رأى شيئا منهما في ليلة الإسراء والمعراج ورأى وأريا و... و... إياهما في صلاة الكسوف مما دنت منه الجنة ودنت منه النار كما في حديث أسماء وأيضا أخرج مسلم من حديث أنس وهذا الدليل السادس أنا نبي صلى الله عليه وسلم صلى قال أنس صلى بنا نبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تصبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف فإني أراكم من أنامي ومن خلفي ثم قال لو رأيتم ما رأيت لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقالوا يا رسول الله وما رأيت قال رأيت الجنة والنار هذا واضح هذا واضح لا لفس فيه ولكن أهل البدع لا يؤمنون مع هذه الأحاديث أو يتأولونها على غير معناها أو يقولون على قاعدتهم الفاسدة إنها أحاديث آحد لا تفيد اليقين ولا يؤخذ منها عقيدة كذبوا وكذبوا بالأي أحاديث صحيحة في غاية الصحة ويتفيد اليقين الجازم والعلم الذي لا شك فيه وهذه عقيدة أهل السنة التي يجب أن نؤمن بها منذ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد, أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وسلم أما بعد فقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذه الأرواح في الرب على شبه منكر وجود الجنة الآن من المعتزلة والقدرية قالوا لو كانت الجنة مخلوقة, لو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل ما فيها ويموت عن قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه ولقول الله عز وجل كل نفس ذائقه الموت نعم. فتموت القبور العين والولدان وهذا ما من دعوى وقد اخبر سبحانه ان الدار دار خلود نعم ومن فيها مخلدون معنهم لا يموتون فيها وخبروه سبحانه لا يجد عليه خلف ولا نسخ وأيضا قد احتج هؤلاء من أهل البدع بالأحاديث التي تفيد أن الجنة ما زالت تغرص فيها أشجار وتبنى فيها البيوت هي لم تكتمل بعد وهذا نحو حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بإبراهيم فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأنها غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وهذا حديث حسن كما قال التلمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه قد حسنه ومام ألباني رحم الله في السلسلة الصحيحة فقال إن الجنة قيعان يعني لم تزرع بعد وأن زرعها أي ما يغرس فيها من الزرع والشجر إنما يأتي على حسب أعمال بني آدم من الذكر ونحوية تحتاج أيضا بحديث جابر حديث أبي الزبير عن جابر وفضل الله عنهما الذي أخرجه الترميذي وغيره بساند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غريست له نخلة في الجنة هذا أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله واحتجوا أيضا بنحو حديث حديث النعمان ابن سالم عن عمر بن أوس أنه قال حدثني عن بسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه أنه سمع أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 تركع في, في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة أخرجه مسلم وبنحو حديث غثمان بن عفان رضي الله عنه فيه. الذي أخرجه البخري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من بن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وهو حديث متواتر جاء عن جن من الصحابة فقالوا هذه الأحاديث, الأحاديث تفيد أن الجنة لم يكتمل بناؤها ولم يكتمل الغرس فيها فرد عليه ابن قيم الجوزية بقوله ما تعنون بقولكم إن الجنة لم تخلق لم تخلق بعد أتريدون أنها الآن عدم محط لم تدخل إلى الوجود لم تدخل, لم تدخل إلى الوجود بعد بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تقدم بعضها وسيأتي بعضها كذلك نحن نقول سيأتي بعضها إن شاء الله في تتمة السلسلة في إثبات الجنة هذا قول لم يقوله أحد من السلف ولا أهل السنة وباطل قطعا أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال, لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر هذا حق لا يمكن ربهم وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القبر أي حديث ابن مسعود حديث أبو الزبير عن جابر ونحو ذلك فقال وحديث ابن مسعود وحديث ابن الزبير عن جابر صريحان فأن أرضها مخلوقة وأن الذكرى ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة نعم إلى آخر ما قال وما احتجاجكم نعم بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فإنما من عدم فهمكم نعم لمعنى الآية قال البخاري في صحيحه يقال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجهه وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله فأما السماء والأرض فقد زالتا مثل القيامة لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب آه سقف الجنة والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد أي أنه العرش والجنة من هذه الآية وقال في رواية أبدوس بن مالك العطار المشهور بأصول السنة والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زعم أنهما لم يخلقا هم مكذبون بالقران مكذب اناموا انام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه ولا احسبه يؤمن بالجنه والنار هكذا قال اه ولا احسبه يؤمن بالجنه والنار هذه عقيده المعتزله من اهل البدع فأنهم يمكرون ويتأولون الغيبيات ونختم بهذه الأبيات الرائقة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من مينيته المشهورة والتي فيها يشوق المؤمنين إلى هذه الجنة المخلوقة الموجودة التي يرى العبد فيها مقامه إن كان من أهلها إذا وضع في قبره فقال وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولن يكن لك منزل فيها يعلمه فحي على جنات عدم فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ولقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطط به فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحط الأعداء فينا تحكموا وأي فوق غربتنا التي ما أضحب الأعداء فينا تحكموا فحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم مغلمه فما شئ تخذ منه بلا ثمن له فما شئ تخذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلمه وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسمه وحي على وحي على واد هناك أفيح نعم وحي هناك على واد أفيح تربته من أغفر المسك أعظم محيى على واد هناك أفيح طربته من أظفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة منابر من نور هناك وفضة ومن خالص يا لا يتقسمه وكسبان مسكن قد جعلنا مقاعدا نعم لمن دون اصحاب المنابر تعلمي وكسبان مسكن قد جعلنا مقاعدا لمن دون اصحاب المنابر تعلموا فبينما هم في عيشهم وسرورهم فبينما في عيشهم وسرورهم <تصفيق> وأرزاقهم تجري عليهم وتقسموا إذا بنور صاطع أشرقت له أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجل عليهم رب السماوات جهرة فجل عليهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقول سلوني ما اشتهيتم وكل ما تريدون عندي انني انا ارحمه يقول نعم يقول سلوني ما اشتهيتم وكل ما تريدون عندي فان فان نعم فقالوا جميعا نحن نسالك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميلة وترحمه فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه فتعالى الله فالله أكرمه فيابعا هذا ببخث معجل فيابعا هذا ببخث معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلم فيبعا هذا ببخث معجل فكأنك لا تدري بل سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وصل الله على محمد وآله وأصحابه وسلم الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقاموا الصلاه اقاموا الفلاح